اللهم لك الحمد أن نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت طيوم السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أن مالك السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أن الحق ووعدك حق ووعدك حق ووعدك حق وقولك حق ونبيك حق والساعة حق والنبيون حق اللهم لك اسلمنا وبك آمنا اللهم لك اسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حاكمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا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 وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هل عرفتم الآن معنى الآية هل تدبرتم الآن معنى كل لفرة أعيدها عليكم قل اللهم مالك الملك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 من الملك الحق؟ من الملك الحق؟ من الحاكم الحق؟ لا إله إلا الله, شك؟ أفي, الله شك؟ أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ فتعال لا إله إلا هو رب العرش الكريم يملك من ملكه من شاء ما شاء ويسلب ملكه من من شاء في الوقت الذي يشاء فهو ملك الأرض والسماء كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن ينصر مظلوما ويذل ظالما ويهلك فاسدا طاغيا مجرما ويستجيب دعوة المقهورين ودعاء المظلومين سبحانه سبحانه سبحانه جل جلاله وعظ مكانه يدبر الأمر ويحكم الكون وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير السراج المنير الذي تركنا على المحجة البيضاء الذي حذرنا من الظلم وبين لنا أن الله جل وعلا يعجل العقوبة للظالمين في الدنيا قبل الآخرة فقال كما ذكرت في الشهر الماضي على نفس المنبر، وأنا أتحدث في جمعة بعنوان تونس دروس وأحكام أرجو أن تراجعوها وأرجو أن تعيدوا سماعها مرة أخرى فلقد أنذرت وحذرت وذكرت ولم يمض شهر واحد إلا وقد وقع ما ذكر ناديه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى اثنان أو اثنتان يعجلهم الله في الدنيا قبل الآخرة البغي الظلم وعقوق الوالدين اللهم صل على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وبعد فالكلمات كثيرة والحديث اليوم شجون وأنا والله الذي لا إله غيره لا أدري ماذا أقول وماذا أدع فالأفكار تتوارد الآن على ذهني كثيرة والأحداث أمام ناظري الآن متكررة ومتعجلة لكن اسمح لي أن أبدأ أيها الأفاضل بقول الله الذي ذكرت الآن قل اللهم مالك الملك وأنا أفتش وأعيد النظر في أوراقي ذكرت نفسي ذكرني ربي بحديث عن الصابق الذي لا ينطق عن الهوى الحديث كلكم يعرفه في رواية مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الدهر فأنا الدهر لا تسب الدهر فأنا الدهر في رواية أحمد وهذا هو الشاهد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الدهر خلي بالك لا تسب الدهر فإن الله عز وجل يقول أنا الدهر الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك هل تدبرت هذه الزيادة الأيام والليالي لي للملك أشددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك لطالما قل لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر أحكم الحاكمين وملك الملوك رب العالمين كل يوم هو في شأن الله جل وعلا يغار يغار على المظلومين ويستجيب دعوتهم ويرفعها فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصر ولو بعد حين قال الصادق كما في الصحيحين إن الله ليملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وقرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أعلم يقينا أننا كنا إن ذكرنا بهذا ربما يتململ البعض داخل صدره وداخل قلبه ويقول هو فن بس أخذ الله للظالمين من تبقى لك أكثر من عشرين ثلاثين سنة خمسين سنة مئة سنة لنا بأن الله ينهل ولا يهمل بس الساعة طولت أو يا عم الشيخ لكن الله سبحانه وتعالى إن أمهل من وجهة نظرنا فهو لا يهمل لأن الله جل وعلا يغار يغار على الحق أظنكم تحفظون كلكم مني هذه الكلمات التي طالما رددتها وكررتها قلت الحق مهما الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه ظاهر فإنه زائل والحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون أريد اليوم فقط في أول خطوة على طريق التغيير والأصلاح أن أجدد الثقة في الله رب العالمين أن نملأ قلوبنا ثقة في ربنا ونبينا وأن نملأ قلوبنا يقينا في وعد ربنا ووعد نبينا فإن أمهن الله وطالت مدة الظلم فإنها حتما ستنتهي وإن أي ظالم على وجه الأرض سوف تأتي ساعته آجلاً أم عاجلاً لكن كن على يقين مطلق أنه سبحانه سيعجل له بغية وسيؤاخذه بذنبه في الدنيا قبل الآخرة قال جل وعلا ولا تحسبن الله عن يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساجين الذين ظلموا أنفسهم وتبيان لكم وتبيان لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكروه وعند الله مكروه وعند الله مكروه وإن كان مكروه لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرمين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشا وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشا وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاه للناس ولينذروا به وليعلموا أن, هو إله واحد وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بكيت بالدمع وأنا أرى على الفضائيات أولئك الذين أنقلون صورة الرئيس من مجلس الوزراء وهي صورة ضخمة لا يستطيع أربعة من الرجال أن يحملوها قلت أما آل لنا ولقلوبنا أن ننتزع هذه الألوهيات الكاذبة الباطلة التي ملأت قلوبنا طيلة السنوات الماضية لنفرد الإله الواحد بالألوهية أما آل لنا أن نوضع مكان هذه الصور للزعماء والرؤساء أما أنا أن نضع مكانها لفظ الجلالة الله الله, الله الله الله الله إنما هو إله واحد كفانا تأليها للبشر كفانا تأليها للبشر كفانا كبرا وعنادا لرب البشر لطالما صرخنا وبحّت أصواتنا مراراً وتكراراً ولكن هيهات هيهات قلّ من يبطعض وقلّ من يعتبر وقلّ من يتذكر وصدق ربي إذ يقول ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَغْيِهِمْ يا إلهي وزير الدخلية الذي طالما عذب وسجن ووضع على قوائم الممنوعين من السفر البراءة بل والأتقياء والدعاة إلى رب الأرض والسماء يبيت أمس في زنزانة من الملك؟ من الإله الحق؟ من كان منكم يصدق شهرين اثنين فتعال الله الملك الحظ لا إله إلا هو رب العرش الكريم لما فتح الصحابة قبرص لما فتح الصحابة رضي الله عنهم قبرص وبكى أهل قبرص بكى بعضهم إلى بعض بعد الملك والعز والسلطان زالت دولتهم وزال ملكهم وزال عزهم وسلطانهم ومجدهم فجلس الصحابي الجليل وأبو الدرداء يبكي يبكي لماذا تبكي يا أبو الدرداء اقترب منه جبير بن نفير وهو من التابعين وقال يا أبو الدرداء لماذا تبكي تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، فقال له أبو الدرداء: ويحك يا جبيث، ويهك يا جبيث، ما أهون الخلق على الله؟ ما أهون الخلق الخلق على الله إنهم خالفوه وعصوا أمره. ما أهون الخلق على الله؟ إنهم خالفوه وعصوا أمره فبينما هي أمة ظاهرة قاهرة صار أمرهم إلى ما ترى هذه عاقبة الظل وعاقبة البغي وعاقبة الفساد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لا أريد أن أقف طويلا مع هذه الصفحة فما أسودها لا أريد أن أقف طويلا مع هذه الصفحة فما أظلمها لكنني أريد أن أقف مع الصفحات المشرقة مع الصفحات المنيرة ومن الظلم أن أقلب هذه الصفحة دون أن أبدأ الحديث عن شبابنا عن الشباب أسأل الله أن يسلمهم وأن يحفظهم وأن يصحح نيته ولياتهم جميعا وأن يجعلها خالصةً لوجهه ونصرةً لدينه الشباب الشباب سواعد الأمة التي تبني وتعمل الشباب طاقة هائلة وقوة جبارة أنا أكرر ما قلت قبل ذلك وأعلم أن من يتابع منكم يعلم ذلك فلطالما قلت شبابنا ألم وأمل وقفات مع الشباب رسالة إلى الشباب حوار مع الشباب ما أكثر الكلمات والخطب والمحاضرات التي وقفت فيها مع شبابنا وأولادنا وقلت الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله لذا يقول اباس رضي الله عنهما ما أتى الله أحدا علما إلا شابا أي إلا وهو في سن الشباب ما أتى الله أحدا علما إلا شابا والخير كله في الشباب ثم قرأ قول الله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وتلا قوله تعالى واتيناه الحكم صبيا وتلا قوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فالخير كله في شبابنا وهل كان أصحاب النبي إلا شبابا هل كان الصحابة إلا شبابا بل هل كان النبي حين بعث إلا شابا في تمام سن الشباب أوحى الله إليه في الأربعين وكان الصديق رضي الله عنه في الثامنة والثلاثين وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السابعة والعشرين وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوضام ومصعب بن عمي ومعاذ بن جبل والأرقر بن أبي الأرقم وسعد بن أبي وقاص وعفر بن عوض كل هؤلاء وغير هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب أيدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأيدوا الدعوة ونصر الحق بدمائهم وأرواحهم وأموالهم فالخير كله في الشباب ليس معنى ذلك أنني أتنصل الآن من فضل آبائنا ومن فضل شيوخنا ولا ينبغي لشبابنا أن يتجاهلوا شيوخنا وآبائنا فإن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمل فإن شيوخنا وآباءنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر ولا ينبغي للشباب أن يتجاهل حكمة الشيوخ وعقل العقلاء والحكماء ولا يجوز للشيوخ أن يتجاهلوا الشباب أو أن يحقروا شأنهم أو أن ينظروا إليه النظرة ازدراء واحتقار آمن الأوان أن يختلق ويمتزج حماس الشباب وطاقتهم الهائلة وقوتهم الجبارة وروحهم الوثابة مع حكمة الحكماء وعقل الشيوخ مع صدق وخبرة وتجربة الآباء الفضلاء الأوفياء في كل ميدان من ميادين الحياة حتى نبدأ بداية عملية مرحلة جديدة من مراحل التاريخ في مصرى بل وفي العالم الإسلامي كله ألا وهي مرحلة التغيير والإصلاح وهذه لن تكون أبدا على سواعد الشباب فقط ولن تكون أبدا بعقول الشيوخ فحسب وإنما بانتزاج عقول الشيوخ وحكمتهم وخبرتهم وتجربتهم مع سواعد الشباب الأبية ومع قوة الشباب الفتيه لنعيد من جديد بناء بلدنا الذي يحبه كل مسلم يحب الله ورسوله الشباب لا أريد أن أطيل النفس فلي كلمة أخرى عن الشباب في العصر في المنصورة بإذن الله تبارك وتعالى أمام نادي الزراعيين سأتكلم كلمة مفصلة عن الشباب وعن دورهم في المرحلة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى لكنني كما كنت أبكي من الفرح وأنا أرى شبابنا في ميدان التحرير وقد نزلت إليهم بنفسي كنت أبكي من الفرح وأنا أراهم يصلون الفرض في وقته جماعاتٍ جماعات وكنت أبكي أيضاً من الحزن والألم حينما أرى شباباً كثيراً يقف بغير صلاة أنظر إلى شبابنا المصل وأقول من هنا يأتي النصر إن شاء الله وأنظر إلى شبابنا الواقف وإن خرج بصدق وحماس وأقول أخشى أن تأتي الهزيمة من هنا فأرجو يا أحبابي ألا تأخذنا نشوة النصر لننسى فضل ربنا وأن النصر من عندك لأنني قرأت بعيني وسمعت بأذني كلمات خطيرة تخدش العقيدة بل وتزلزل أصلها في القلب حينما نسمع الشعب إرادة الشعب إرادة اعلم أن الشعب لا إرادة له إلا بعد إرادة الملك. أنت لا إرادة لك، وأنا لا إرادة لي، وأنت لا فضلة لك، وأنا لا فضلة لي. أقسم بالله، لولا أن الملك غار، غار على المظلومين، وغار للحق وأهل الحق. ما مكن هذا الشباب وما مكن هذا الشعب من هذا النصر الجلي فالإرادة إرادة الله والتوفيق توفيق الله والتمكين والنصر من عند الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده إن خذلنا ربنا من الذي سأنصرنا؟ وإن نصرنا ربنا فمن الذي سيخذلنا لا أحد فينبغي أن نجدد الإيمان في قلوبنا وأن نجدد الثقة في ربنا سبحانه وتعالى وأن نعلم أن الأمر أمره وأن القدر قدره وأن التدبير تدبيره وأن ما وقع في مصرنا وقع تحت سمع وبصر وبإرادة المالك الحق وبإرادة الملك الحق لا تقدم إرادتك على إرادة الله ولا تقدم مشيئتك على مشيئة الله بل الفضل فضله والتوفيق توفيقه والتمكين تمكينه والنصر نصره فأنصح شبابنا أن يفيئ إلى الله جل وعلا وأوصح الشعب كله أن يجدد الأوبة والتوبة إلى الله جل وعلا وأن نعلم علما يقين أنه لا ينزل بلاء إلا بدم ولا يرفع إلا بتوبة وأخشى إن أخذتنا النشوة والعزة بالإثم وبالنصر أن ننسى ربنا تبارك وتعالى فنعاقب بمثل ما عاقب الله به الظالمين وهذه سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنة أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقونات المجاملة أو المحاباة لا أنسى أن أحيي الجيش لا أنسى أن أحيي القوات المسلحة على موقفهم الرائع ولازالت القلوب والعقول معلقة بالله سبحانه وتعالى ثم بالمجلس الأعلى وإخواننا وأبنائنا من رجال القوات المسلحة للوفاء الكامل بما عاهد الله عز وجل عليه ثم بما عاهد الشعب الأبي الزكي عليه بلا إبغاء فالوقت هنا يحسب بالدقيقة أشكر لهم موقفهم وعدم إطلاقهم للنار وقد صرفت فيهم على شاشات الفضائيات أشكر لهم عدم إطلاقهم للنار وللذكيرة الحية على أولادنا العزة وأرجو أن يكونوا دائما وأبدا صمام أمان لهذا البلد والقلوب متعلقة بما سيتخذونه من قرارات عاجلة وأرجو عدم التأخير وأقول لهم أنا أثق في الله جل وعلا ثم فيكم كما أثق في شعبنا وأولادنا وشبابنا الذين خرجوا للتضحية بأرواحهم من أجل تحقيق العجل ورفع الظلم ورفع الفقر ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين أقول أثق في الله ثم في قواتنا المسلحة وفي أزهرنا وفي علمائنا ودعاتنا وشيوخنا وفي شبابنا وفي شعبنا المسلم كله أنهم لن يسمحوا أبدا أن تمس المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فلئن كنا قد خرجنا للتضحية من أجل تحقيق العدل ورفع الظلم فنحن مستعدون جميعا للتضحية بدمائنا من أجل دين محمد بن عبد الله والله والله ثم والله لن يسمح شعب مصر كله بقواته المسلحة بعلمائه بشبابه بنسائه بأطفاله أن يمس إسلامنا بسوره سأكون أول من يخرج بنفسي وأسرتي وأطفالي وشبابي وطلابي وسأكون أول من يصرخ في الأمة كلها لتخرج إذا مس إسلامنا بسوء، وإذا تعدى أحد على ديننا، وإذا تعدى أحد على قرآننا وعلى نبينا، نفند الإسلام والقرآن ومحمد بعروهنا ودمائنا. فشعب مصر شعب مسلم، ومصر بلد مسلم يحكم بالإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرن. ولن يسمح الشعب الأبي أبداً أن يمثل إسلام بسوء وبعد ما الواجب علينا الآن أناشد أحبابنا من المعتصمين والمحتجين في المصانع في شركات النسيط في مصانع البترول في السويس كما ذكرتم بالأمس في مؤتمر حافل في السويس أمس أناشد آباءنا أناشد شبابنا وأولادنا في كل مصنع وفي كل متجر، وفي كل شركة أن يكونوا أوفياء لدينهم أولا ثم لهذا البلد بلدنا يمر بمحنة فلا تزيد محنته محنة بلدنا يمر بأزمة وقد خسرت مصر عشرات المليارات في الأيام الماضية لسنا الآن بصدد من تسبب في هذه الخسارة أو من الذي أوجدها وإنما نحن الآن أمام موقف يجب فيه الوفاء لا ينبغي لكل مسلم وفيه أبي, أبي النفس له كرامة وله دين في ظل هذه الأزمة أن يغلب مصلحته الشخصية على المصلحة العليا لهذا البلد لا ينبغي أن نقدم المطالب الفئوية على المطلب الأزمة لهذا البلد للخروج بالبلد من هذه الأزمة الطاحنة يجب أن تدور وبسرعة عجلة العمل وعجلة الإنتاج لا يجوز لمسلم لمسلم يعرف الله ويعرف رسوله صلى الله عليه وسلم ويسمع للعلماء الصادقين أن يتقاعس الآن أو أن يتأخر عن عمله بل يجب عليه أن يذهب إلى عمله وأن يكون إنسانا مختلفا تماما لاختلاف عن كان. يجب أن نبدأ التغيير منا من سيقول يبدأ التغيير بالمؤسسة الأمنية نعم معك معك يجب أن تتغير المؤسسة الأمنية يجب أن يتغير جهاز الشرط بالكامل يجب أن تتغير طريقة التفكير والتخطيط والتنفيذ يجب, يجب أن يتغير الإعلام المضل المزور الذي أغلق القنوات الدينية التي كانت تقول قال الله قال رسوله ولم يغلق قناة إباحية واحدة يجب أن تتغير وزارة الإعلام تغييرا جذريا. يجب أن تتغير السياسة الاقتصادية لا يجوز أبداً أن نضع الميزانيات الاقتصادية وفق ثم بعد ذلك نحدد الأجور وفق الميزانيات وإنما يجب أن تحدد الأجور وفق سعر السوق العالمي لأننا قد نزيد أجور العمال خمستاشر في المية عشرين في المية خمسة في المية ولا يشعر العامل حتى مع هذه الزيادة بأنه يعيش عيشة كريمة، لأن هذا الأجر يتفق مع سعر السوق العالمي، فلا بد من تغيير جذري في السياسة الاقتصادية، وأعلم أن مصرنا مليئة بالخبراء، المتخصصين الأوثياء في الإعلام. وفي المؤسسة الأمنية لتعود الثقة من جديد بين رجال الشرطة بين الشعب ولن تعود الثقة أبدا إلا بالتغيير الجذري في السياسات والتنفيذ والمعاملات لا يجوز أن ينشكل هذا الجهاز كله من أجل حماية فرد رئيس الدولة وإنما من أجل حماية المواطن تغيير في السياسة الأمنية تغيير في السياسة الاقتصادية تغيير في المؤسسة الإعلامية تغيير في المؤسسة الدينية الأزهر يستقل كما أعلنت ذلك على شاشات الفضائيات الأزهر يستقل يوقف مال محدد وما أكثر الوقف لينفق منه على الأزهر ويقدم شيخ الأزهر بانتخاب أهل الحل والعقد من العلماء ليقول العالم الأزهري كلمته خادصة لله جل وعلا بلا خوف من أحد أو مراقبة ل تغيير في المؤسسة الأمنية تغيير في المؤسسة الإعلامية تغيير في المؤسسة الاقتصادية تغيير في المؤسسة الدينية تغيير في المؤسسة الخارجية سياسة خارجية تغيير في كل شيء لكنني مع كل ذلك أيها الأفاضل أقول أنا بعض الاخوة يقول لك من اين نبدأ؟ نبدأ بالامن ولا بالاقتصاد ولا بالاعلام ولا بالتعليم الذي جعل الدين مادة ثانوية لا تضاف الى المجموع لانه ما لش قيمة. نبدأ التغير منين؟ ايه? انا اقول ايها الافاضل إن من ينظر إلى أن التغيير لا بد أن يكون في مؤسسة من هذه المؤسسات ويتوقف التغيير في سائر المؤسسات الأخرى حتى ننتهي من التغيير والإصلاح في هذه المؤسسة هذه نظرة سطحية جدا بل يجب أن يكون التغيير في وقت واحد في كل هذه المؤسسات بصورة مجتمعة والتغيير الحقيقي يبدأ من ومنك ومنك ومنك ومنك, ومنك يبدأ التغيير بنا بالأفراد أنا أسألك مضى أسبوع بفضل الله على سقوط النظام من الجمعة إلى الجمعة أنا أسألك هل تغيرت أنت هل تغير بيتك أسألك بالله هل تغير بيتك هل تغير فكرك هل تغير عقليتك هل تغير سلوكك هل جلست مع أسرتك ومع أولادك لتضع خطوطا عريضة للمرحلة المقبلة أم أنك كما أنت لن يتغير شيء انت صورتم إن تصورتم أن التغيير والإصلاح في بنود الدستور فقط فلن يتغير أي شيء يجب أن يبدأ التغيير بنا يجب أن يبدأ التغيير الحقيقي بالأفراد المنبثين والمنتشرين في كل هذه المؤسسات انت في مكان اقتصادي، في مكان اجتماعي وأنت في مكان إعلامي وانا في مكان تعليمي وانت في مكان مؤسسة دينية وانت في البيت وانت في الغير وانت في التجارة وأنت في... كلٌ في مكانك ابدأ التغيير بنفسك تغيير يبدأ من الداخل من الأعماق من النفس لابد ان أغير نفسي. لابد أن أتطهر من كل فكر عقيم ومن كل فكر سقيب لابد أن يبدأ التغيير الحقيقي بنا كأفراد حارب الرشوة حارب الفساد بأدب, بأدب لأننا نعيش الآن كما يقولون زمن الحرية أرجو أن ننفلت عن أخلاقنا وأدب ديننا في زمن الحرية يعني عبر عن رأيك واسمع رأي المخالف لكن بأدب واحترام ما تسفهنيش ولا أسفهك ولا تتطاول عليه ولا أتطاول عليه الحرية المسؤولة هي الحرية المنضبطة بضوابط الشرع وضوابط الأخلاق لا ينبغي أن يتعدى أحد على أحد وأن يتهم نيته وأن يسيء إلى تاريخ كله تاريخه كله وإن زل في موقف من المواقف إن كان في الأزمة الأخيرة لا يجوز بل الحرية المسؤولة هي الحرية المنضبطة تعبر عن رأيك واسمع الرأي الآخر لصدر المنفتح أنا أعجب يا أخي الإسلام لم يكره أحدا على الدخول في الدين لا إكراه في الدين فكيف تكرهني على أن أقبل فكرة كيف تكرهني على أن أقبل رأيك لا إكراه في العقيدة فهل معنى ذلك الإكراه في الفكر ليس مطولا فالتغيير يبدأ بنا كأفراد ابدأ بنفسك ونابدأ بنفس ابدأ ببيتك ونابدأ ببيتك ابدأ بالتغيير معاملتك في الوظيفة في العمل، وأنا أبدأ كذلك بالتغير مع الزملاء من الموظفين والعمال من أعمل معه وأعملون معي، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد يفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لا بد أن نعوض الخسارة التي خسرتها بلادنا في الأيام المقبلة أضعاف المضاعفة من الربح ربح الحقيقي ربح القيم. ربح الأخلاق ربح التغيير ربح الإخلاص الصدق، الوفاء الأمانة ما أبشع الخسارة المدية لكنني أعتقد يقينا أن أبشع منها هذه الخسارة الأخلاقية الرشوة الفساد الظلم التعذيب القه الكبت الإذاء أكل الحرام أكل أموال الناس بالباطل البلطشة الإفساد في الأرض هذه خسارة أبشع وأجنع من خسارة المال فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة يأتي ويروح لكن الأخلاق إن فسدت فسدت الأمم إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهب أخلاقهم ذهبوا وإن اللبيب إذا بدأ في جسمه مرضاني داوى الأخطر إن اللبيب إذا داوى إذا بدأ في جسمه مرضاني داوى الأخطرة راجل مريض بالسرطان وعنده سكام يبدأ بعلاج السكام أم بعلاج السرطان داوى الأخطرة فالأمة الآن في أزمة وبلدنا الآن في أزمة يجب علينا جميعا أن نخرج ببلدنا من هذه الأزمة بهذه الروح الجميلة التي رأيناها في الأيام الماضية احرص على نظافة الشارع الذي أنت فيه احرص على نظافة المكان الذي تعمل فيه احرص على حماية المال العام. اشتغل وعمل بجد وما تقولش أنا بديهم على ألف لشه. هذه بلدك ليست بلد الرئيس، وليست بلد الحكومة، وليست بلد الوزارة. هذه بلدنا بلد من كل شبابنا، من كل أطفالنا. مقدراته ومكتسباته ليست ملكا لفرج. فيجب علينا أن نتخلص من الفكر القديم. وأن نبدأ بداةً جديدة بالتغيير الداخلي من أنفسنا كل من في موقع إنتاجه وموقن عطائه وبإذن الله تبارك وتعالى سأفصل في الخطوات بعد ذلك لكن لا تسع الوقت لذلك الآن فبين بين ورقة اكتبها بيد الله تبارك وتعالى لأبين في نقاط محددة وسأكون ذلك إن شاء الله تعالى عبر قناتكم المباركة التي شاء الله جل وعلا لها ولأخواتها أن تعود عودا حميدا بعزة وكرامة سيكون ذلك على شاشة الرحمة يوم الأحد بإذن الله عز وجل سأذكر نقاطا سريعة محددة على طريق التغيير لنبدأ بداية جادة بداية تتناسب مع حجم المرحلة ومع فضه المرحلة وناشد أهل السنة من العلماء والدعاء أن ينبذوا العصبيات للجماعات وللأحزاب وللأشخاص وللشيوخ هذا وقت يجب أن نستعلي فيه على رؤانا الشخصية وفتاوين الفرضية وعلى طموحاتنا الشخصية يجب الآن على كل صادق أن يبذل لله ثم لهذا البلد بلا غاية لتحقيق منصب أو كرسي أو مركز أو مال أو جاه أو وجاهة الله يعلم المصلحة من المفسد يجب أن ننبذ العصبيات وأن نكون الآن على قلب رجل واحد وأن نحقق قول ربنا واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن نحقق قول ربنا جل وعلا ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم لن تكون لنا كلمة إلا إذا اجتمعنا إلا إذا التقينا إلا إذا تنازل الأخ للمجموع لصالح المجموع عن رأيه الشخصي لماذا لو اجتمع أهل الفض والعلم ولهم رأي وأنا لي رأي مخالف لماذا لا أتنازل أنا عن رأيي لصالح رأي الجماعة ولصالح رأي المجموع لتكون لنا كلمة فنحن الآن نعيش عصر التكتلات ولن تكون لأي فصيل كلمة إلا بالوحدة إلا بالوحدة ونبذ الفرقة سامحوني أطلت عليكم أسأل الله عز وجل أن يجعل المرحلة المقبلة مرحلة خير وبركة على بلادنا وعلى أمتنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله قائد الغر الميمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أذكر نفس وإخواني جميعا أذكر أهلنا وشعب مصر الكريم بالأوبة والتوبة والعودة إلى الله جل وعلا والاعتصام بالكتاب والسنة واعتصم بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وفرق كبير بين الولي والمولى فالوليد هو الذي يتولى أمر وأمرك وأمر الكون. الوليد هو الذي يدبر أمر وأمرك وأمر الكون. أما المولى فهو الذي يفزع إليه المؤمنون عند الشدائد وفي وقت الحاجة. فالله مولانا. فلنفزع إليه وقت الشدة ونحن في شدة. فلنفزع إليه وقت الحاجة ونحن في حاجة. تضرع إليه. استغفروه. تذللوا بين دين أصلحوا النيات وأصلحوا القلوب وأصلحوا الأعمال وعودوا إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليرجع كل مسلم إلى الله في مكانه الذي وفيه واعتصم بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير لا يخذل أبدا من اعتصم به لا يخذل أبدا من فوض أمره إليه ولجأ إليه وتوكل عليه فلنرجع إليه ولنعتصم به ولنتوكل عليه والمفوض أمورنا إليه ولنتدلل بين أديه ولنطرح قلوبنا بذل وانكسار بين أديه سبحانه وتعالى فإن نصرنا لن يخذلنا أحد وإن خذلنا لن ينصرنا أحد إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن فَمَنْ فمن الَّذِي الذي مِنْ من فَعَلَيْنَا فعلينا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى أنا أعي ما أقول وقد يظن البعض أن هذا لا علاقة له بالواقع ولا علاقة له بما قلت أبدا بل التوبة إلى الله واجبة لنخرج من هذه الأزمة ومن هذه المحنة بإذن الله تبارك وتعالى سالمين غانمين فلنتذلل إليه تحرك للدين ثم لمصلحة هذا البلد بحكمة وأدب ورحمة وتواضع لا يجوز الاستعلاء الآن في وقت نصرنا فيه ربنا جل وعلا ومكن لنا بل يجب علينا الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وأعد بجمعة كاملة في تفسير هذه الآية في ثمرات التمكين وما الذي يجب علينا حين يمكن حين يمكن الله عز وجل لنا أيها الأحبة الله الله في دينكم الله الله في قرآنكم الله الله في نبيكم ثم الله الله في بلدكم مصر بلدنا مصر عزيز علينا مصر قلب العروبة النابض مصر قلب العالم الإسلامي الحي مصر البوابة الحقيقية للعالم الإسلامي والعربي كله مصر لطالما قلت إن صدرت الخير فستصدره للعالم كله وإن صدرت الشر فستصدره للعالم كله فاحفظوا هذا البلد احفظوا وصية رسول الله في نصر وأهلها فأوصى رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا البلد وأهليه خيرا وأيضا أوصيكم في هذه المرحلة بالعدل مع غير المسلمين مع غير المسلمين بل وبالبر له لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليه وأنا أحيي شعب مصر الذي حمى النصارى في ظل هذه الأزمة التي انفلت فيها الأمن كله ليعلم الجميع أن ما حدث في الأسكندرية أو في الصعيد أو في غيرها إنما هو دخيل على معتقدنا ودخيل على ثقافتنا ودخيل على ما تربينا عليه لا علاقة له بالمعتقد ولا علاقة له بالقيم التي تربى عليها أهل هذا البلد منذ أربعة عشر طرنا فلن بغي أن يخشى النصارى من الإسلام ولم بغي أن يقاف أحد من الإسلام فالإسلام دين الأمن الإسلام دين الأمان الإسلام دين الكرامة الإسلام دين الوفاء الإسلام دين السماحة الإسلام دين العطاء الإسلام دين الكرم الإسلام دين الله لا تخاف الإسلام وأكد على شبابنا أن يبرز هذه المعاني بقوة وبوضوح وهذا لا تناقض مع الولاء لله ولرسوله والمؤمنين ومن البراء من الشرك والمشركين زاد الله وإياكم فهما وبصيرة اللهم اجعل مصر امنا أماناً وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل مصر امنا الامانا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل مصر سقاء ام استقرارا وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تحرم مصر من نعمك الاستقرار اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمان اللهم لا تحرم مصر من نعمة الرخاء اللهم ارزقنا حاكما صالحا اللهم ارزقنا حاكما صالحا وارزقنا حكومة راشدة صالحة وارزقنا أعضاء في مجلسي الشعب والشورى صالحين بررة صادقين أوفيا اللهم ولي في هذا البلد من يصلح ومن يصلح اللهم ول في هذا البلد من يصلح ومن يصلح اللهم ول في هذا البلد من يصلح ومن يصلح اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم همح دماء شبابنا وأولادنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا اللهم, اللهم لا تردنا جميعا من هذا المكان إلا وقد أخرت لنا الذنوب وسترت علينا العيوب وفرجت لنا الكروب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا خطأنا عندنا وجهلنا واغفر لنا تقصيرنا واسترنا ولا تضحنا وأكرنا ولا تهنا برحمتك يا أرحم الراحمين هذا ما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن ومن من الشيطان وأعوذ بالله أن يكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويوم به في جهنم وأعوذ بالله أن يذكركم به وأن في الصلاة